بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما تعدون لا واقع فإذا النجوم طميست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أبقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل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 لا يؤذَن لهم فياعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين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 المكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويله يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم مركعون لا يركعون كذيبين فبأي حديث